خلال الذين وريمان يا ويني يا ويني يا ويني يا ويني يا ويني يا ويني اسحالي فوق يد من البنك كان الاساس اما انت خروق هوعك تعمل نفسك كه الاحسن وشك يالا يتشار ولعب مشاغب هو مجالي انا وادرقوله ومصبط حالي وانت عبت يد بالنسباني الدنيا عيشنا احنا الفابا الدنيا عيشنا احنا دعان. ارضي مئت من يوم سنداء اسحى المزلة السمات كلهي العصر تامى محمد فرخ اسطورة الار معايشها بيت القوض حضر طلقة ولا حنفى على اعداص لنا يا تيجي علي تيجي افرح يا دنيا ثانيه زمانه زمان اللي جالي يا واري ما حد اكبر يا واري جي بالصعده يا غير مفيش الناس في القلوب ما كنا يا حسان طب واللباس اللي ممنين فارحة سانية لا حسن سانة خلط عينكو بعد عمينا دعبنا منكو ترن نفسانة بديك سايب الناس سالكين نبسة سايب شاف حزنك طب من حسك اقرب مليك اصبح بي عايز يشوفك قدامه ايه لنقر في بكرة ده كلمي جاد بكره مش يبتكرك حد بسك في نفسك وانت تسير لنكسوفك عشاك هاتك قلبسك جدعان اصل الدنيا ملاش امان احمد تو عن الزعامات جت معانا تشوفنا فرحته ولا عنس فرحانات أصلنا يا رجاله بابنا محمد فرخه بطن فرحتنا عشنا الدنيا الناس هيبان ما تحور ولا تطور تبقى جحته لا تتعور لكن ده سيد فرخه اي شغله ما عاد تتفرح احنا الابطال واستاد وانا قدامنا بتتهان والتفسع دي عم السيطارة اسمه دفقان طلاطة راجل راجل عدان عمره قلبه مبيه بحال والرجوله اسلام الغاج لو جبل قدام ويتهان شبح من اسباح الدنيا عمره حتى ما ماليه بسانية كريم السيعي طب رحمة فما اللي عايش بالرجوله هو عدتي جعل الشر نوله تأخذك وشك يا لما اللوي هو الشرمس ده حسين المحلاوي قلبي اشتد وكان حديد دي انفرز ده عن الطوب محمود ممكن عمره ما يشكي وتبل مشى بالحول يسكب الدرج درج فاش تجي وقت ما تموت قولوا يابا ما بعرف قولوا له دم الزعماء اللي كدكم بس عيدي عن الزلزال في الدرم خلدي ليشا الشبح القاتل احنا اتقال على ايها حمله ده احنا على ايها حملة يسلم فرقة ده قد الدنيا لو جيت عديل بقى ثانيه والرياسه ده يوسف الجيل الكون بحاله عملنا دي عصم صوصة و مدني هم اصلا النار جمال خلد توزيع تمام في توزيع عام المجالة تلعب بالدارة شطار وعد كده تعمل حورها طب كلامنا الالم الجارح عبدو كتب الكلمه دي جي خالد لولو ريمكس